مقام الرسل يا الين يا الين يا الين يا الين خلي يدي فلست من أسرار أنا يا حيات على طوفان علىك لا تضرب قيدا على حرري رحب الأدنى كمداري للأفلاك كل مسلم يخاف ويكفر كبين الناس فخرا كل مسلم بدعي عن هني وتفك عند الله بدتراء فإذا حيت ملثت هذه الأرض بالشر وإذا قضيت عرفت كيف تموت حرا كل مسلم كل مسلم Al-Fatihah